النشرة الإخبارية هذه الأخوة غير ذات أبي بل إنها الأسمى من الرتب في ديني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن اخبار الدولة الإسلامية ليوم السبت الثامن والعشرين من ذي الحجة لسنة ألف وأربعمائة وتسع للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عنوين هل و جرح من البكك المرتدين بهجمات لجنود الخلافة في ولاية الشام هل و جرح من الرافضة المرتدين في ولاية العراق هلك و جرح من الجيش الفلبيني الصليبي في ولاية شرق آسيا البداية من ولاية الشام هل و جرح من البكك المرتدين بهجمات لجنود الخلافة في ولاية الشام نبدأها من الخير بتوفيق الله ومنه فجر جنود الخلافة دراجة مركونة على آلية تقل عناصر من البكك المرتدين في قرية الصعوة أول أمس ما أدى لهلاك وإصابة العديد منهم وبالقرب من حقل الصيجان النفطي أمس هلك عنصران من المرتدين إثر استهدافهم بالأسلحة الرشاشة كما فجر المجاهدون عبوة ناسفة على آلية للبكك المرتدين على طريق الحقل ذاته أول أمس ما أدى لتدميرها ولله الحمد والمنة وفي الحسكة قام جنود الخلافة بتفجير عبوة ناسفة على آلية تحمل رشاشا ثقيلا للبكك المرتدين شرق الشدادي أمس ما أدى لإعطابها وهلاك أربعة مرتدين وإصابة خمسة آخرين بجروح بريغة نسأل الله أن يعجل بهلاكهم ننتقل إلى ولاية العراق هلك وجرح من الرافضة المرتدين في ولاية العراق البداية من بغداد تفجير عبوة ناسفة على عجلة تقل عناصر من الحشد الرافضي المرتد في منطقة البيع جنوب بغداد أمس ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة سبعة كانوا على متنها ولله الحمد والمنه أما في ديالا استهداف الرافضي المرتد أحمد حمد ماهود بنيران جند الخلافة في قرية علي سعدون بخانقين أمس ما أدى لإصابته بجروح بريغة نسأل الله أن يهلك أعداءه وفي صلاح الدين مقتل عنصر من الحجز الرافضي المرتد وإصابة اثنين آخرين وتدمير آلية كانت تقلهم بتفجير عبة الناسفه في منطقة تل أبو جواد غرب بيجي أول أمس ولله الحمد وآخيرا إلى ولاية شرق آسيا هلك وجرح من الجيش الفلبيني الصليبي في ولاية شرق آسيا بتوفيق من الله تعالى قام جنود الخلافه بتفجير عبوه ناسفه على تجمع للجيش الفلبيني الصليبي في منطقه باتيكول بجزيره سولو أمس ما ادى لهلاك واصابه عدد منهم ولله الفضل وحده وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشره من عناوين الكا وجرحا من البكك المرتدين بهجمات لجنود الخلافه في ولايه الشام الكا وجرحا من الرافضه المرتدين في ولايه العراق هلكا وجرحا من الجيش الفلبيني الصليبي في ولاة شرق آسيا وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بل إنها الأسمى من الرتبي في ديننا كانت أخوتنا فوق اقتصال الأصل والنسب